يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ